يطدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فأوردهم النار ومئس الورد المغلود وأتبعوا في هذه لعلة ويوم القيامة بئس الرفد ذلك من عليك ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيب وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما هم آلية التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تسبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذتها وهي ظالمة إن اليم شديد إن في ذلك الايه لمن خطا دابا الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مش وما نؤخره إلا لأجل معلود يوم يأتي لا تكلوا نفس بإذن فَمِنْهُمْ بإذنه فمنهم شقي الَّذِينَ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها وحيط قال دين فيا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك الا ما شاء ارفعك ان ربك محان جنة خالدين فيها